سنستكمل إن شاء الله تعالى حديثنا حول المسح على الحائل كالقفتين ونحوهن وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي حول المسح على العمامة وصمار المرأة والقلنسوة وانتهى حديثنا إلى بيان بعض الشروط التي اشترطها الفقهاء رحمهم الله تعالى لجواز المسح على العمامة وما في معناها ونبدأ الحديث بهذا السؤال هل يشترط او تشترط الطهارة في المسح على العمامة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى اشتراط الطهارة فقيل تشترط وهو المشهور من مذهب الحنابلة وقيل لا تشترط وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى واختاره ابن حز رحمه الله ورجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى استدل الحنابلة في اشتراطهم الطهارة لجواز المسفع للعمامة بالقياس على القف بجامع أن كل منهما ممسوح على عضو من أعضاء الوضوء كان الواجب مباشرة ذلك العضو لولا هذا الحائف وأجيب بأن القياس على القف فيه نظر لأن طهارة القدم هي الغش وطهارة الرأس هي المس فافطرقا فطهارة الرأس أخف من طهارة الخف ثم إن العمامة تمسح كلها والخف يمسح ظاهره على الصحيح وفرق اخر عند الحنابلة وهو ان ظهور شيء من القدم يبطل المس وظهور شيء من الرأس كالناصية وجواند الرأس لا يبطل المس على العمامة وإذا وجد فارق واحد بين الأصل والفرع لم يجز ولا يصح القياس قال ابن حزم رحمه الله تعالى في الرد على هذا القياس القياس باطل وليس هنا علة جامعة بين حكم المسح على العمامة والخمار والمسح على الخفين وإنما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللباس على الطهارة على الكفلين ولم ينص على ذلك في العمامة والخمار قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليه وقال تعالى وما كان ربك نسيا فلو وجب هذا في العمامة والخمار لبينه عليه السلام كما بين ذلك في الخفين ومدعي المساواة في ذلك بين العمامة والخمار ومدعى المساواة في ذلك بين العمامة والخمار مدعا بلا دليل ويكلف البرهان على صحة دعواه في ذلك فتصلح مدعي أيضا مدعي المساواة في ذلك بين العمام والخمار مدعي بلا دليل ويكلف البرهان على صحة دعواه في ذلك يعني لو كان اشتراط الطهارة لجواز المسح على العمامة والخمار صحيحا لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما لم يبينه والأصل البيان دخل في دائرة المسكوت عنه أي المعفو عنه ولا شرط إلا ما شرطه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اما الذين قالوا لا تشترط الطهارة فاستدلوا اولا بعدم الدليل على هذا الشرق وهذا كاف في نفسه لان من اشترط شيئا طلب منه الدليل ولا دليل على الاشتراف والأحاديث التي فيها المسح على العمامة ليس فيها إلا المسح لا قيد ولا شر فوجب الوقوف عند حدود نص ولا نقيد ولا نخصص إلا بدليل فالقول بعدم اشتراط الطهارة هو الراجح والله تعالى أحد وهل يشترط التوقيت في على للعمامة المشهور من مذهب الحنابلة ايضا اشتراط التوقيت ومذهب الظاهرية يمسح عليها بلا توقيت وهو الراجب ايضا ودليل الحنابلة على اشتراط التوقيت ما رواه الطبراني في الكبير من طريق شهر ابن حوشة عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله كان يمسح على القفين والعمامة ثلاثا في السفر ويوما وليلة في الحضر وهذا في إسناده مروان أبو سلمة قال البخار منكر الحديث وقال أبو حاتم مجهول وشهر بن حوشب مختلف فيه وهو إلى الضعف أقرب فالحديث فيه علتان فيسقط الاستدلال به واستدلوا أيضا بما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه من القول بالتوقيف وقد قال ابن حز رحمه الله إنه ثابت عنه رضي الله تعالى عنه ولكني لم أقف على إسناده في أشهر مصنفات الآثار التي بين يبي إلى الآن يعني طبعا مصنفات الآثار يعني في مجرد ما يذكر الآثار دائما ما تتجه نية أو همة الباحث نحوه مصنفات مصنفة أبي شيبة مصنف عبد الرزاق سنن سعيد بن منصور الجزء الموجود منها طبعا سنن البيهاقي ونحو ذلك من الكتب التي يغلب عليها الاهتمام بالآثار الواردة عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقف على هذا الأثر في شيء منها عن عمر رضي الله تعالى عنه إلا ما نقله بن حزم بغير إثنان قال وثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه القول بالتوقيت سعين هو الله أعلم نعم وإن كنت أستبعد ثبوت ذلك عن عمر ليه توفقون على هذا الابتعاد مخلص يعني العباب ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا الغيز حافظين ما دمنا لم نقف على إسناد الأثر صحيح الحجم عندنا له ثقل في العلم والبحث ونحو ذلك ولكن الأصل أننا مكلفون بما إيه؟ بما علمنا ومع البحث قلت لم أقف على إسناد هذا الأثر عن عمر بل أستبعد ثبوته عن عمر لأن عمر رضي الله تعالى ورد عنه عدم التوقيت في المسح على الخفين كما في أثر عقبه ابن عامر رضي الله تعالى عنه الذي سبق ان ذكرناه في مساله التوقيت في المسح على الخفين فاذا كان المسح على الخفين هو الاصل اذا كان الخفين هو الاصل وعمر رضي الله تعالى عنه لا يرى التوقيت او ورد عنه عدم التوقيت في المسح على الكفين فمن ذات اولى ان ألا يرى الايه التوقيت في المسح على ما ليس في قوة وشهرة المسح على الخفين المسح الكفين مشهور والاتفاق بعد شيء من الاستلاف حاصل في جواز المسح على الكفين حتى ان عمر رضي الله عنه انكر على ولده الله. معارضه سعد رضي الله تعالى عنه لما ذكر له مساله الايه النسح على التيمم لا ده التيمم وانكر عليه مسألة التيمم انكر عليه مساله التيمم المهم ان عمر رضي الله تعالى عنه ورد عنه عدم التوقيت في المسعى الخفين وقلت المسعى الخفين ده امر ايه متفق عليه المسعى للعمامة وما شبهتي كلام سبق ذكري فلهذا استبعد ثبوت هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه وعلى فرض ثبوته عنه فغايته انه قول صحابي ويشترط لقبوله والتعويل عليه ان لا يخالف المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وان لا يعارضه قول صحابي اخر واستدلوا ايضا بالقياس على نحو ما بيناه في المسألة الماضية ومن قال يمسح بلا توقيف دليلهم عدم الدليل على كون المسح على العمامة مؤقتا والأصل أن التوقيت يحتاج إلى توقيف فلا يقال به إلا بدليل لأنه ليس معقول المعنى ولا دليل على التوقيت وقد مسح النبي سلم على العمامة ولم يوقف في ذلك وقتا كالمسع على الكفتي فنقف عند حجود النص وهذا القول أقوى بلا شك من القول الأول لقوة دليله وهل يجب استيعاب العمامة بالمسح المشهور من مذهب الحنابلة أنه يجدئ مسح أكثرها وقيل يجب لاستيعاب وهو قول في مذهب الحنابلة أيضا والذين قالوا بالوجوب استدلوا بدليلي اللي قالوا بوجوب استعاة العمامة المسح استدلوا أولا بأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة وظاهروا أنه شملها كلها بالمسح إذ لو كان مقتصرا على البعض لنقل ولذلك لما مسح معها الناصية أحيانا نقلوه يعني تتوفر همة الصحابة إلى بيان ما لا يتطرق إلى الذهن عند النقل فإذا قال مسح على العمامة إلا يتطرف إلى الذهن إيه إنه مسح على العمامة كلها فإذا كان مسح على بعضها لقالوا إيه مسح على بعضها أو مسح على أكثرها أو نحو ذلك فلما نقلوا إنه مسح على العمامة والذهن ينصرت إلى كل العمامة كان هذا هو الذي يتعين الحمل عليه بدليل أنهم لما مسح النبس صلى على الناصية وهي جزء من الرأس ثم أتم على العمامة ذكروا ذلك والدليل الثاني ان فرض الرأس دعا مذهب الحنابل أن فرض الرأس وجوب استيعابه بالمسح لحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في نقله لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأجبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه هنا لأن الحنابل يقولون بوجوب استعاذ الرأس في المسجد والمسح على العمامة بدل عن مسح الرأس فيأخذ حكم فيأخذ حكم مع ما ذكرنا من الدليل الأول إن الرواه اللي نقلوا المسح على العمامة أطلقوا هذا اللق مسح على العمامة وظاهروا إن مسح على إيه كلها قال ابن قدام رحمه الله تعالى ولأن مسح العمامة بدل من الجنس المفروض في الرأس المس والمفروض في العمامة المس مقصود بالجنس ما ايه بدل من الجنس اللي هو المس يعني ده طهارة جنسها واحد سواء قلنا على الرأس او على الايه على العمامة بخلاف الرجلين بخلاف الرجلين فارضهما الغش والبدل يمزح عليه فالجنس هنا مختلف اما في مسألة الرأس الجنس ايه متفق مشح سواء على الرأس او على الايه غطاء الرأس نعم فالمفروض في الرأس المشح والمفروض في العمامة المشح فهما من جنس واحد فيقدر بقدر المبدل كطراءة غير الفاتحة من القرآن بدلا منها يجب ان يكون بقدرها يعني لو ان رجلا يعجب عن قراءة الفاتحة في الصلاة يعمد الى سبع ايات بقدر صورة الفاتحة فيقرأها وتجذئ وإلا سبح وحمد وكبر بنفس القدر لا مش بنفس القدر ليه لأن القدر يأتي على نفس البدل أو قدر البدل إذا كانوا من جنس واحد أما إذا لم يكون من جنس واحد فلا يتعين التقدير يعني هو لو سبح قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله تجزئ لأنه لا يلزم أنه هو يعيدها مرة إيه ثانية لأن الجنس مختلف ده تسبيح وده قرآن فإذا أتت القرآن يبقى نفس القرآن لأنه الجنس واحد إذا خرجنا عن الجنس يبقى لا يلزم القرآن قال ولو كان البدل تسبيحا لم يتقدر بقدرها ومسح الخف بدل من غير الجنس لأنه بدل عن الغسل فلم يتقدر به كالتسبيح بدلا عن القرآن والمنقول عن أحمد رحمه الله تعالى أنه قال يمسح على العمامة كما يمسح على رأسه وهو ضر الفقهاء فهم كلام الأئمة وتوجيه كلام الأئمة يعني كلام الإمام أحمد الآن محتمل ولا مش محتمل يمسح على العمامة كما يمسح على رأسه فيحتمل أنه أراد التشبيه في صفة المسح دون الاستعاد وأنه يجزئ مسح بعضها لأنه ممسوح على وجهه الرخصة فأجزأ مسح بعضه كالخفر ويحتمل أنه أرادت تشبيها في الاستيعاب فيخرج فيها من الخلاف أو يخرج فيها من الخلاف ما في وجوب استيعاب الرأس وفيه روايتان أظهرهما وجوب استيعابه بالمسحة فالقول بمسح كل العمامة اقرب الى الصواب من الاكتفاء ببعضها وهل يمسح ما لم تشمله العمامة كالناصية وجوانب الرأس يعني اذا لم تكن العمامة سابرة وبقيت اجزاء من الرأس هل يكمل عليها كما يمسح على الناصية ويكمل على العمامة أم لا السابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الناصية والعمامة أما جوانب الرأس فلم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم مسحها ولا يترجح قياس جوانب الرأس على الناصية رح يقولك طيب ناصية الرأس جزء من الرأس مكشوف فمسحه النبس سلم واكمل على الايه العمام احنا نقيف جوانب الرأس على الايه على الناصية اقول لا يترجحه هذا القياس لماذا لأن الصحابة اللي توفرت همته لنقل المسح على الناصية والعمامة كانت هي نفس الهمة هتتوفر لنقل المسح على كل مكشوف لم تستره العمامة فلما خص الناصية بالذكر علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح غيرها مع العمامة لو مسح غيرها مع العمامة لإيه؟ لنقله فالممكن يقول إيه؟ مسح على العمامة وما انكشف من الرأس فلما خف الناصية بالذكر علم أن حكمها يختلف عن حكم إيه؟ بقية المكشوف من الرأس هذا الذي يظهر والله تعالى أعلمه وأيضا فإن العمامة نابت مناب الرأس فانتقل الفرض إليها وتعلق الحكم بها فلم يبقى لما ظهر حكم والله تعالى أعلم وهل تمسح الأذنان مع العمامة؟ قال في الشرح الكبير ولا يجب مسح الأذنين مع العمامة لا نعلم فيه خلافا لأنه لم ينقل وليست من الرأس على وجه التبع طبعا هذا مبني على إيه مبني على إيه على الاختلاف في الوضوء هل الاذنان من الرأس ام لا واذا كانت من الرأس هل يجب غسلهما او مسحهما ام لا يجب وسبق الكلام في هذه ف ظاهر كلام صاحب الشرح هنا عدم مشروعية مسح الأدني ولا شك أن نفي الوجوب لا ينفي الافتحباب وأيضا عدم نقل مسحهما مع العمامة لا يلقي ما ثبث من مشروعية مسحهما والإجماع المذكور قال إيه لا نعلم فيه خلاف ده عجيب, ده عجيب شوية يعني, يعني. لا فيما وإن الخلاف في المذهب الحنبلي نفسه أو هو يشرح ايه ايه يشرح في مذهب الحنبلي نعم والشرح الكبير عليه على المغن نعم اقول والاجماع المذكور ينقضه ما نقل في الفروع والانصار من أن أحمد رحمه الله تعالى له رواية بوجوب مسح الأذنين مع العمامة وطبعاً نحن نقول دايماً أن فيه كتب في المذهب بيرجع إليها عند الاختلاف ومن أفضل الكتب اللي يرجع إليها عند الاختلاف في مذب الإمام أحمد كتاب الأنصاف بالمرداوي لأن الكتاب نفسه مصنف فيه اسم الإنصاف في معرفة الراجع يمين الخلاف في مذهب الإنمان أحمد يعني وليس كتاب ترجح مطمئ ولكن ترجح في المذهب يعني لو اختلفت الروايات عن أحمد رحمه الله تعالى فأحسن ما يرجع إليه ويعتمد عليه في هذا الباب إيه؟ كتاب الأنصاف للمرداو نفس الكتاب ده كتاب الأنصاف هو اللي ورد فيه إن أحمد رحمه الله تعالى له رواية بوجوب مسح الأذنين مع العمامة فكيف يقال إن الإجماع منعقد على عدم مشروعية مسحهما لأنه ظاهر كلامه أنه يمسحن بالمر لأنه لما يقول ولا يجب مشي الأذنين مع الإمامة لا نعلم فيه خلافة لو سكت هنا قلنا قلنا إيه عدم الوجوب لا ينفي إيه الاستحباب إلا أنه قال بعدها لأنه لم ينقل وليست من الرأس على وجه التفع لأنه لم ينقل فالأصل في العبادة الإيه النقل طب فيش نقل يبقى فيها ايه نخ، نخ، نخ، نخ، نخ. ها؟, ها؟, ها اذا فقد النقل اذا فقد النقل نقل نقل نقل نقل اذا فقد نقل نقل نقل او عدم النقل نقل نقل نقل ها؟ ها؟ ها؟ فلا مشروعيه لا فلا مشروعية لا بالاجاب ولا بالاستحباب طالما فيش نقل ان النقل هو لنا اذا كان العمل مشروعا أو ليس بمشروع طب ما فيش نقل يبقى ما فيش مشروعيه ولما نقول مشروعيه يبقى إجاب ولا استحباب ثم اكد وقال ايه وليست من الرأس على وجه اتبع Је нифа мино ليست من الرأس فيقال ان حكمهما حكم الإيه؟ حكم الرأس سواء قلنا بالوجوب وجوب الاستعاب او قلنا بعدم وجوب الاستعاب فظاهب كلامه زي ما قلت في البداية عدم مشروعية المسح بالكلية لا بالاجاب ولا بالاستحبات هذا طبعا غريب مع رواية احمد اللي فيها وجوب مثل ايه الاذنين وهو ده القول الظاهر عند الحنافلة في الوضوء زي ما ذكرناه قبل كده ان امام احمد بيصير الى العمل بمدلول الحديث الاذنان من الرأس واذا كانت من الرأس فيمسحان مع الرأس تابعا وحكما يعني ايه تابعا وحكما الاول تابعا تابعا يعني لا يجدد لهما الماء وحكما اذا قلنا بوجوب متح الرأس يبقى وجوب متح الايه متح الاذنان فالذي يظهر والله تعالى أعلم استحباب, مسحه استحباب مسحهما مع مسح العمامة أيضا ونقدر نقول إنهم لا تعلق لهما بمسح العمامة بل لهما حكم مسحهما في الوضوء يعني إذا قلنا إن مسح الأذنين في الوضوء مستحب يبقى هنا ايضا مسحومه مستحب سواء مسح على راسه او مسح على الايه على الحائل لان الحائل ها اغنى عن مسح الرأس فقط والاذنين يبقى مسكوت عنهما فياخذ او فتؤخذان الحكم السابق في الوضوء طيب هذا فيما يتعلق بالمسح على العمامة وما في معناها بقي من أنواع المسح المسح على الجبير. يقول لو أن العمامة سابغا وكانت ساتر لي الأذنين فليا المحنكة يعني فقد يتعذر الوصول إلى الأذنين لا من أبرش أنه يتعذر الوصول إلى الأذنين لأنه ممكن مع هذا الشاب يدخل أصبع ويمسحهم لأنه قلنا الآن الممسوح نقف عند حدي المرخص فيه فقط وإلا لو أن رجلا ثيابه أو كم ثوبه ضيب, ضيب. ضيب. ضيب. ضيب. يمسع, عليه؟ يمسع عليه؟ يعني الآن مثلا بيه تتخيط فهيش الضرار ده يمكن فاكت اعمل ايه؟ يصعب علي اننا لو اردت اننا اكشت الجزء المفروض غسله من يدي يصعب علي ذا ينفع اننا امسع عليه؟ ليه؟ ان الرخصة لم تأتي في هذا الموطن وكذلك الرخصة لا يمتأتي عندنا في هذا الموطن يبقى يبقى على حكمه الاصلي وَلَوْ تَكَلَّ فَكَشْفَهَ نعم ما لها المعالمة المكرمة؟ ما تقتنهاش أثر أو تلبسهاش أثر نحن في العمامة المحرمة نتكلمنا أيضا في هذه المسألة في القف المحرم كالمغصوب سواء كان محرما لحق الله عز وجل أو محرما لحق آدمي كالمغصوب أو ذو الحرير وقلنا إن الراجح جواز المسح عليهما وكذلك العمامة لا لا لا نحن نقول مناب الرأس يبقى جزء الرأس وإلا لو أن لك شعرا طويل أو لغيرك بلاش انت <تصفيق> ها تمسح المرسل منه أو المسترسل منه أن تصل إلى القفى فقط ثم ترجع هو الحديث بيّن لنا حديث عبد الله بنزاد قال إيه؟ حتى ذهب إلى قفاه ثم خلص يبقى القفى هو الحد النهائي للايه؟ للمشي ومعلوم أن نفسه لم يقل شعره لم يقل إن هو ذهب إلى إيه نهاية شعره وإنما يقعد بالقفى يبقى ذال الحد النهائي للايه؟ للمشي سواء كان في الرأس أو كان في الحائل خلينا نسمعه حائل عشان نتحدث عن فعل كل ما كان في معنى العمال صحيحة مع الإفر يقول صلاته بالعمامة المحرمة صحيحة مع الإفر ما معنى الإمامة المحرمة؟ تبقى. تقول الحاجة المشهورة مثلا يرضى لبسي خاتم الدهب ممكن تلاقي 33-40% من المسلمين بيصلم وهم لبسين خاتم دهب دي يبقى أقرب شوي إنما هو يدور على الإمامة المحرمة كمان ويشيلبس <تصفيق> إمامة أطفال المتح على الجبيرة <تصفيق> يقول ان العمامة المحنكة بتغطي جزء من الوجه اذا غطت جزءا من الوجه فيلدم كشف لكن هل من الوجه؟ دم الوجه من منبخ لفين؟ هدي الوجه هنا هدي اللحيين فقط انما اللي تحت ده مش من الوجه الوجه ما تحصل به المواجهة فهنا اللي تحت ده ليس من الايه؟ نعم اختلف العلماء في المسح على الجبيرة هل يجب ام يستحب ام يسقط فمذهب المالكية والمشهور من مذهب الحنابلة والقول القديم للشفع عليه رحمة الله يجب المسح عليها وهو اختيار ابي يوسف ومحمد ابن الحنفي حاضر. حاضر حاضر حاضر. كويس, كويس بذلك الله خير كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس. الجبيرة, الجبيرة هي ما يشد على العضو المكسور ايونا, أيونا. سميت جبيرة ده مشهورة هنا عندكم بأدوس ما شاء الله كل الناس بيقول هم اسمون سألنا عن تبوهابالو اسمون كده طيب يعني الناس كلهم فيله هنا عند الجماعة دول اللي هي الجبس اللي بيوشب هو طبعا الأصل إنها كانت بيبقى إيه الجبس داتة يعني مع التقدم بدأ الجبس إنما الأول كانت أعواد عبارة عن أعواد من الخشب بتشد على العضو المكسور ويربط بربط شديد بحيث إنه هو ب مرور الأيام الوقت طبعاً نزاداً ما يخطوا عيدان من الخشب وكذا أصبح إيه؟ الجبس بعتبار أن الجبس بيتصلب في وقت إيه؟ في وقت سريع فناب الجد مناب الجريب او الكشب او عدم الكشب او نحو ده وطبعا سميت جبيرة ليه لان تجبر الكس يعني من باب التفاعل بحصول الجب ولسه ما حصلش ولكن من باب التفاعل زي ما بيقولهم على اللذيذ سليل من باب التفاؤل بإيه؟ بحصول السلام فده من باب التفاؤل بحصول الجبر مع ان احنا لسه يعني في لحظة الكاس فبيسموها ايه جبيرة والمفروض يسمى كثير مش جبير لكن من باب التفاؤل بيسموه جبير آه زي اللذي يقال عليه سليل علينا خليك بطعم ديه اختلف العلماء في حكم المسح على الجبيرة فذهب المالكية والمشهور من مذهب الحنابلة والقول القديم للشفعي يجب المسح عليها وهذا اختيار صاحبي أبي, صاحبي أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو حنيفة المسح على الجبيرة ليس بفرض طبعا ليس بفرض دي مشكلة يعني ايه يقصد مثلا واجب ولا مستحاب ولا مباح والعيب الضبط فاختلف أصحابه في توجيه كلامه فقال بعضهم يعني أنه واجب لأن أبا حنيفة يفرق بين الفرد والواجب وإن كانت النتيجة في النهاية قريبة لن أقول سواء لا قريب أنه طبعا هو يفرق بين منكر الفرد ومنكر الواجب فمنكر الفرد عنده كافر أما منكر الفرد وهذا يعني برضو من غريب ما ينقل عن أبي حنيفة لأنه متهم بالإرجاع أو هو يعني إمام في مرجعة الفطهاء فكون يذهب إلى تكثير طارق الفرب أو المهم أنهما اختلفوا في توجيه كلامه هل يقصد الوجوب أم يعني الاشتحباب وهذا محتمل وذاك محتمل لأنه هو يفرق بين الفرد والواجب فقوله ليس بفرض ممكن يكون أصد الوجود وممكن يكون أيضا أصد الايه الاستحباء نعم وقول الشفع في الأم ده نص كلام الشفع في الأم يمسح ويتيمم يعني يجمع بين التهارفين المسح والتيمم وممكن يكون كده جمع بين بين الثلاث انه هو يتوضح في المكشوف وهيمسى في المستور ويتجمن ليه يبقى هنا اتى بالشيء وبدله سواء البدل الاقرب او البدل الابعد المسح والتيام وقيل لا يشرع المسح واختلف القائلون به فقيل يسقط الى غير بدل وهذا قول ابن حذر يعني يغسل المكشوف ولا علاقة له بالمسطور ما يقرب لهم لا بمس ولا بغير نعم وقيل بليك فيه التيمهم وهو قول للشافعية واستدل القائلون بالمسط بعدة أزيل أنه طبعا هم الجمهور بل كافة علماء التابعين على المسط نعم أشهر ما استدل به القائلون بالنسب حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجهوا في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء يعني هم أخذوا بعموم قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء وهذا وجد الماء فاغتفل فمات فلما قدموا على النفس فلما أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العلي السؤال العي هنا بمعنى الجهل وعدم العلم إنما ودى محل الشاهد إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو قال يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويقفل سائر جفبه وهذا الحديث إثنانه ضعيف وهذه زيادة منكرة لا يفرح به وحديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال وسبق هذا الحديث بعث رسول سلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي سلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخير محل الشيء هنا إيه ها التسخين. التسخين هنا قال كل ما يسخن ما تحته سواء كان قدم او غير قدم لكن اعترض على الاستجال بهذا الحديث بان المراد في ما يسخن القدم خاصة من جورب ونحوه فلا حجة فيه وإن كانت التسخين في الحقيقة أعم من تسخين القدم فقط لكن اللقاء الآن يقول أنهم سألوا عن العصائب اللي هي العمائم أو ما تغصب بها الرأس والتسخين واللي مشهور في الوقت ده اللي كان بيوضع الحائل تنبض عليه على الرأس والقدمين وليس كل واحد عنده جبيرة فوجود الجبيرة ليشملها نفض التساخين نادر ولا حكم للنادر بل الحفظ للغالر لو اعترض بهذا الاعتراض مكان او لا يعني انقول ليه قالوا ان التساخين خاص بما يسكن القدم لأن الشكوى جاءت عايا منه من الاين؟ من البرد طب والإنسان في ساعة البرد يعمل ايه؟ يلبسه جربين ثلاثة اللي هي ممكن يسميها تسخي أو ممكن يلبس الخف وتحته جورة أو نحو ذاتك لكن هل كل الناس في حاجة إلى جبيرة أو أكثر الناس كانوا في حاجة إلى جبيرة ممكن ما يكونش فيهم ولا واحد محتاج للجبيرة يبقى إذن لا ذكر للجبيرة في هذا السؤال ومن ثم نقول إن التساخين أقرب إلى تفسيرها إيه ما يسخن القدم وبالتالي يخرج هذا الحديث من دائرة الاستدلال وفي الباب أحاديث صريحة عن علي بن أبي صالب وغيره ولكنها شديدة الضعر وقد صح عن نافة مولى بن عمر قال جرحت ابهام رجل بن عمر رضي الله عنهما فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها فواه ابن المنفر وفي مصنف ابن أبي شيخ وسنن البيهاق عنه رضي الله تعالى عنه نعمة أنه قال من كان له جرح معصور عليه توضع ومتح على العصائب ويغسل ما حول العصائب هذا صريحا في ما ذهب إليه ابن عمر من أن الجبيرة وما في معناه يمسح عليه ويجزئ ذلك عن الغسل هو الاثر والتيمم اللي هو البدل الثاني قال بحزم رحمه الله تعالى معترضاً على الاستدلال باثر ابن عمر هذا فعل منه رضي الله تعالى عنه وليس إيجابا للمسه عليها وقد صح عنه رضي الله تعالى عنه أنه كان يدخل الماء في باطن عينيه في الوضوء والغسل وأنتم لا ترون ذلك فضلا عن أن توجبوه فرضا يعني بيقول ايه من ما يقال في اثر ابن عمر اللي معانا ان هو ايه نوع من احتياط ابن عمر ولزومه الشدة في مثل هذه الاحوال كما كان يدخل الماء في باطن عيمي هذا الكلام صحيح والذي صحيح لو ان ابن عمر رضي الله تعالى انهما لازم جانب الشدة لعمل لغسله وليكن بعد ذلك ما يقوم نعم أو قال بالتيمم والغسل معنى هذا هو الذي يناسب حالة الايه؟ التجديد أما وقد القم إبهامه مرارة ثم مسح عليها فليس في هذا شيء من التجديد بل ضرب من التخسيف مرارة يعنيه انا متعمد ان انا ما اقولش معناها في الاول عشان تسألوه لكن ليه الاسف واضح ان لوك تعودتوا تسمعوا خلاص تسمعات ايه؟ هتطلع ازاي؟ مش عارفة عنها اطلع ايه؟ بعد ايه؟ المرارة اللي جندي كبزة تسمعها مرارة لايه؟ فيش حد هنا بتاع علوم ولا حاجة؟ عشان كين؟ هو بيسموها ايه؟ بقولوا عليها كيس لصف بالكبد هي دي مرارة عشان هي ايه؟ شو بتعرف الأجزاخانات اللي بقولوا عليها اصبح صباح كده بيلبسوه في الصباح, بي الصباح المدروح هي دي المرارة كانت موجودة على أيامهم يعني مش تكنولوجيا حديثة ولا حاجة لكن روى عبد الرزاق في مصنفه وابن المنذر في الأوسط عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للمريض في الوضوء التيمم بالصعيد وقال أرأيت إن كان مجدرا كأنه صمغة كيف يصنع ورواه ابن أبي شيبة بلغض إذا أجنب الرجل وبه الجراح والجدر فخاف على نفسه إن هو اغتثل قال يتيمم بالصعيد هذا الأثر اعترض به البعض على اثر ابن عمر وقالوا ان المسح على الجبيرة لم يثبت فيها اثار مرفوح بقي النظر في الايه في الاثار الموقوفة على الصحافة فاذا صح عن ابن عمر القول بالمسح فقد صح عن ابن عباس القول بالايه بالتيامل بالتيام. هل الاثارين اللي ذكرتهم عن ابن عباس فيهما شيء من ذلك أقولهم, أقولهم تاني داني داني داني. طيب, طيب. هنا بيقول رخص للمريض في الوبوء التيمم بالصعيد رخص لي المريض في الوبوء التيمم بالصعيد هل كلمة مريض يعنى بها نوع معين من المرض ولا تشمل أي مرض ومن ذلك الكسر في موضع الغسر ممكن تكون إيده مكسورة أو أصبعه مكسور يعني مكان في غسر ده يشمله وصف المرض ولا ما يشمله إشه إذا قلنا يشمله يبقى كلام ابن عساس هنا بالفعل مخالف لكلام ابن عمو وإذا قلنا إنه وقصد نوعا معينا من المرض وهو ما يتعذر معه الغزل في أغلب أعضاء الوضوء يبقى كلامه لا يناطي الكلام ابن عهد تعالوا نكمل قول قال أرأيت إن كان مجدرا يعني به المرض القدري كأنه صمغة يعني شمل كله عياذا بالله مرض القدري فمثل هذا بالفعل لا يقال انه هو فيمسحين سحيوك هيم. لان كل اعضاء الوضوء شملها هذا المرض فهذا حكم حكم الذي يعجز عن استعمال الماء فإذا عجز عن استعمال الماء يبقى حكم حكم فاقد الماء فلا عليه إلا أن يتيمي لكن كلامنا الآن عليه على جزء من أعضاء يجب غسله اللي هو موضع الايه موضع الكسر طيب موضع الكسر ده قد يكون في موضع الغسر أو بعيدا عن موضع الغسر فإذا كان في موضع الغسر هيكون جزء صغير فهنا نقول الميسور لا يسقط بالمعصور فالجزء الاكبر مكشوف ويمكن غسر والجزء الاقل مستوع ويمكن مشه يبقى على قول ابن عمر هنا ايه لا بأس بالمس اما اذا خدنا هنا كلام ابدأ عدس محتمل انه هو قصد اي مرض ومن ذلك الكسر البسيط في موضع الغس او قصد ايه المرض الذي يعمل مواضع الغسل سيتعذر معه استعمال الماء فلا عليه الا ان يتيمم ويجزئه التيمم عن الطهرة كلها او استعمال الماء في كل اعضاء الوضوء. الوضوء فضل <تصفيق> أو. أو ان شاء الله لا مفيش بأس ما يلزمش انك تحمل تراب معاك او يحمل لك تراب اي فعرفك لو حضرتك دربت على المخدة كده خطة شديدة شوية هتلاقي الغبار طال فيكفيك انك تدرب عليه هذا نحن احنا... نحن في مصر يعني محناش في باريس ولا في اعمل ايه اعمل ايه انا مرحطاقش تنباسم يعني ان ينضيسه قوي اعمل فعرفش اعمل اللفظ الثاني بقى لابن ابي شيبه ليس فيه ذكر للوضوء ولكن فيه ذكر للايه للغسل اذا اجنب الرجل وبه الجراحه والجدري فخاف على نفسه ان هو اكتشف قال يتيمم الصعيد انا طبعا اذا كان به جراحه حل الغسل يصعب ان هو الايه يتفادى وصول الماء اليه ف السبيل الوحيده امامه ان هو يتيمم بخلاف لأنه ممكن تكون الجراحة في موضع يصحب التحفظ من وصول الماء إليه وعلى كل فقول ابن عباس هنا محتمل إن يكون أصد التيمم أو يكون أصد التيمم اتداءا سواء كان المرض يعم مواضع الوضوء كلها أو جزء, او جزء منها او انه قصد التيمم اذا كان الالم او كانت في الجراحة او كان المرض يشمل اعضاء الوضوء كلها فهو استدل الجمهور ايضا على المسح على الجبيرة بالنظر والقيام اما نظر فله وجهان الأول أقول استذل الجمهور على إن المسح أولى من التيمم بالنظر والقياس أما النظر فله وجهان الأول أن المسح يكون بالماء والتيمم بالطراب والأصل استعمال الماء والثاني أن المسح يكون فيما يغطي موضع الغسر وأما التيمم ففي عضوين فقط وقد يكون أجنبين عن موضع الجرح والمسح أقرب البدلين إلى الأصل وهو استعمال الماء فلا يصار إلى الأبعد مع إمكانية الأقصى يعني الكلام باختصار نحن عندنا الأصل إيه؟ الغسل والغسل يكون بالماء طيب إذا تعذر استعمال الماء هنبحث عن بدل فأي البدلين أقرب ما يستعمل فيه الماء ولكن بشكل أخف من الغسل ولا ما يستعمل فيه طراب النظر يقضي بأن استعمال الماء ولو بطريقة أخف من. الغزء أولى من العدول الى البدل الأبعاد هيكون عندنا هنا بدلية بنسمي بدل أقرب وبدل أبعاد الأقرب إيه؟ الماء لأنه فيه وصل مشترك بينه وبين الأصل وهو استعمال الماء بخلاف التيمن فهو عدول عن الماء بالكلية مع وجود الماء وإمكانية استعماله على إيه؟ وجه اخف عشان كده قالوا ان هو اما ان يغتسل وده الاصل او يمسح العضو المصار اذا امكن لان المسح اقرب الى الغسل او اذا كان مستور يمسح برضه لان مجلنا في دائره الايه استعمال الماء دائره استعمال الماء ان لم يمكن شيء من ذلك يبقى نذهب الى البدر الابعد وهو التيامل ودى عقليا او نظريا اقرب الى الصواد واما القياس فقاس المسح على الجبيرة على المسح على الخفين وهذا طبعا قياس طبعا قالوا لان هذا العضو ستر بما يسوغ شرعا فجاز المسح عليك الخفين والعمال وهذا في الحقيقة في نظر لأن في فارق بل عدة فروق بين الخفين والجبيرة أولها إن المسع على الجبيرة يكون في الطهرطين الكبرى والصغرى بخلاف المسع على الخفين يكون فيه الصغرى فقط المسع على الجبيرة لا توقيت فيه على ما رجحناه ولا يشترط الطهارة حال وضعها بخلاف الخف ففيه توقيت وفيه اشتراف الطهار المسح على الجبيرة يستوعبها بخلاف الخف فلا يلزم بل لا يشرع على الراجع إلا مسح الظاهر فقط نعم هذا ما استدل به الجمهور وكل أكثر أهل العلم هو المشهور طبعا فيما بيننا إن الجبيرة إيه يمسح عليها ولا عندكم حاجة تانية كده المشهور إيه إيه شيخ عمر المشهور إيه زكريا قال عدم النساء اختلف الشيخان كنت <تصفيق> شيخ زكري مرة هل يرجح من إيه انا اعملها نواد مجلس الشعب والله كل من البلد يعني ما في شؤون خيريه من كده ايه لا قول الشفعي يمسح ويتيمس يجمع بين الكنين لا قول الشفعي في الأم إنما في القديم يمسح انت ماذا بك شفع قديم ألا جديد هذه أدلة القائلين في المس قلت يعني هم أشهر بكثير حتى تقريبا يعني كافة علماء التابعين يقولون بالمس اللي قالوا بالتيمم استدلوا بعموم الآية قال قالوا قوله تعالى وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيبا طيبا واستقر أو وقع الاتفاق على ان العاجز عن استعمال الماء لمرض أو نحوه كعاد المال وذلك نحن نتكلم عن تتيمم قلنا إيه ان التيمم يجوز لمن فقد الماء او عجز عن استعمال لأي سبب من الاسبال وقال هذا مريض تشمله الآج فالمرير يعمل ايه يتيمم والذي يقول بان الكسر في اليد او في موضع الغسط من اعضاء الوضوء اذا قال ليس هذا مريضا فيلزمه ان يحدد لنا نوعية المرض اللي يترتب عليها جواج التيم ولن يستطيع ذلك إلا من خلال الأدل فأين الدليل على التفريق بين مرض ومرض والكشف تعرف النسمر أو الألم في موضع فالألم في سائر البدن فيسمى إيه؟ يسمى مريض يعني لو أصابه حفظنا الله وإياكم الجدر ماته وكان بادئ في يدي أو, او اي مرض ينتشر بيه او بيتاخر برؤه بسبب استعمال الماء مريض. بنقول عليه مريض ولا ما نقولش مريض يعني صاحب الجدر لو ام في بقع بسيطه كده ولا عليه مريض ولا ما نقولش فهنا بنقوله طيب الكسل او اي مرض يحول دون او يمنع يحول يمنع من استعمال الماء لأنه, لأنه بيأخر الشفاء أو, أو بيزود الألم هو حتى وإن كان لا لا لا في جزء بسيط من البدم تتشمله الآية التي معنا استعمل حجار تده انت جيب حاجة سهلة خالص يا زنانت انت هجيب حاجة على الأب ويقول لو كان المرض في بأحد السبيلين استعمل الحجاره لان دي الاصل في التطفير استعمال الحجارة او ما يقوم مقامها هو الاصل في التطفير ده المشكله في عضو يجب غسل السبيلين لا يجب غسلهما باي حال من الاحوال ولكن يجب تطهيرهما التطير ده قد يكون باي شيء يزيل النجاسه خلاص انما احنا بنتكلم في عضو يجب غسل روحه اه جبت حاجه يعني اخف هو ضمن كده ان هي حاجه كبيره يعقدني يعني مش هنعرف نتكلم فيها يبقى هنا بنقول اللي قالوا إن المرض وصف معين يصار إلى استعمال التراب بوجوده يحتاجون إلى دليل ليبين هذا الوصف وإلا فكل آفة أو عاها توجد في جزء من البدن تدخل تحت الأيه أو كنتم مرض سدلوا أيضا بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا أهل جهاد فكانت تكثر فيهم الجروح والقروح فلو كان المسح على الجبيرة او ما في معناها من اربطة وغيرها مشروعا لجاء مبينا في السنة تبيانا واضحا لا اشكال فيه خاصة ان الامر يتعلق به الصلاة التي هي اعظم اركان الاسلام العملية فلما لم يأتي المسح الا من حديث رجل اما متهم بالكذب واما ضعيف علم ان المسح ليس مشروعا رأيكم في الأدلة دي <تصفيق> استند بس مع أرسل فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقابل فعل ابن عباس أو قول ابن عباس رضي الله عنهما ماشي على تفسير رحلة لكن على قول اللي بيقولوا بالتيامم نعاها حج له هذا في من قالوا به ابتياموا أما ابن حزم رحمه الله تعالى اللي أفضل عنه كل حاجة هو مذهب الشيخ زكريا والشيخ زكي هي يعني في بعض الأمور يعني أنا دائما ما أقول ان في إشكالية بتقابلنا دائما في يعني أيامنا هذه وهي قصر النفس في مناقشة أقوال العلماء المتقدمين ومجرد ما يثبت للواحد ضعف الحديث خلاصه وكده وصل للحق من أقرب أبيك من أكثر الطرق إنتي تقول له فلان الحديث يقول لك الحديث ضعيف وما دام الحديث ضعيف خلص خلصة الكسر طيب ممكن قد يكون الحديث ضعيف لكن في أدلة أخرى في الباب وقد يكون ضعيف ضعيف عندك وليس ضعيفا عند إيه آخر لابد منطول النفس في منقش الأقوال الآخرين واحترام هذه الأقوال لألا يتصور الإنسان في وقت من الأوقات إننا قولوا هذا هو الحق ومعداء إيه باطل لا منفعش لا مش ده فقه بالمرة نعم نعم من حزب رحمه الله استدل على ما ذهب إليه من سقوط المسل والتيمم بعد سقوط الغسل بعد الغدل أولها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعه والثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بأمر فأتوا منهما استفعتم قال فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المر وكان تعويض منه شرعا طالما هنقول حاجة بدل حاجة يبدأ دا ايه تشريح والشرع لا يلزم الا بقرآن او سنة ولم يأتي قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر يا رأيب. يا رأيب. ها. ها. ها. لا. لا أجل بعيدة وضعيفة ليه؟ بي بي بي. لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فأنا في وسع إنني أمسح أو أتيم ما أمرتكم بشيء إن فأتوا منهما استطعتم بوسع أيضا إنني أمسح أو أتيم ولا يعهد في الشريعة سقوط شيء إلى غير بدأ لا يعرف في الشريعة ان شيء يسقط ان الانسان يكلف بتكليف ما ثم يسقط هذا التكليف لكلية ولا يكلف ببدله في موجود ده مالوش نظار قال الشيخ المعكيمين عليه رحمة الله وهذا اضعف الاقوال انه يسقط الغسل الى غير تيموم ولا نسل شوف بقى الفقه هنا لأن العضو موجود ليس بمفتود حتى يسقط فرضه ويدا الكلام نعم لو إيده مقفوعة خلاص لو إنه ولد مختون ما نقوله شي أمر على إيه على موضع الختام لأن دا عبدت وتحصيل الحاصر امر لا يأمر به الشرع بالمر يعني من شروف صحة التكليف بالفعل ان يكون الفعل معدوما اما اذا كان حاصرا فلا يجيز التكليف باصله يعني واحد مثلا اقر يكلف بالحيد ان يمشي الموس على رأسه علشان يتأكيد محلقين يا رؤوسكم ومخصرين هذا تكليف عبث ليه لانه ليس له شعر يحلقه ولا يتصره يبقى ان اقول له امر الموس أمر على رأسك ده بنقول من شروط صحة التكليف بالفعل ان الفعل يكون ايه؟ مفقوط انما تحصل الحاصل حاصل كمان يقولون وده من ادلة القائلين بان الطلاق على الطلاق لا يقع لان هو لما قال لها انت صالح. ها؟ وقال بعدها انت صالق صالق صالق لما احد يقول له بكرا انت طالق بيطلع في زي ما احنا بنقوص ايوه هو ده معناه نفس الكلام بنقول سائدك بين ان العضو يكون مقطوع ما لهش وجود اصلا وان العضو نفسه موجود ولكن يحول دون استعمال الفرض في ح الفرض فيه الغسل طيب وحال دون الغسل ح يبقى نشوف ايه بدل عن الغسل والبدل ده اما ما ثم اما فين اما مفيش خالص عشان كده الشيخ قطع بانه اضعف, أضعف الاقوال معلش <تصفيق> <أقلعنى بطلعنى تصفيق> لأن العضوى موجود ليس بمفقود حتى يسقط فرضه فإذا عجز عن تغسيره بالماء تطهر ببدله وربما يعمه لإحتبال الثاني قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على شكر إلى قول فلم تجدوا ماء أن تتيمموا وإذا كنا لابد من التيمم أو المس إذا حدى أودف فإن المسح أقرب إلى الطهارة بالماء لأنه طهارة بالماء وذاك طهارة بالطراب وأيضا التيمم قد يكون في غير محل الجبيرة الجبيرة ممكن تكون في الساق والتيمم بيكون في كل في الوجه والكافين نعم وأيضا التيمم قد يكون في غير محل الجبيرة لأن التيمم في الوجه والكافين فقط والجبيرة قد تكون مثلا في الزراع أو الساق أقرب هذه الأطوال جواب المسح عليها وهل يجمع بين المسح والتيمم أو هل يجمع بين المسح والتيمم قال بعض العلماء بشارة إلى قول الشفعي يجب الجمع بينهما احتياط والصحيح أنه لا يجب الجمع بينهما لأن القائلين بوجوب التيمم لا يقولون بوجوب المسح ولا العتل وإيجاب طهارتين للعضو الواحد مخالف للقواعد الشرعية لأننا نقول يجب تصهير هذا العضو إما بكذا أو بكذا أما إيجاب تطهيره بطهارتين فهذا لا نظير له في الشرع ولا يكلف الله عبدا بعبادتين سببهما واحد السبب هنا هو القيام إلى الصلاة فإما أنه يطهره بالغز إن عجز يدعى أمامه المسح أو التيمو أما الاثنين فهذا لا نظير له في الشرع والله تعالى أعلم ونستكمل إن شاء الله بعد العشاء درس القصول بإذن الله صبر المشح وقول أكثر أهل العلم وقول البعض بأنه يتيمم لكن لا قلت قاعدة الميصور لا يصدد بالمعصور هو يغسل المكشوف ويتيمم لأن التيمم طهر كاملة اه ايوه ده, ده بدل الجزء الذي لم يدخل في الغش, الغش. الغش. الغش. التيام نعم, نعم, نعم, نعم. اه مرد يكون قبله ببعض ان شاء الله <تصفيق> الله هو حور. تحمل الرحة ما يتحمل الله إذا دي قضية تانية ما لهاش علاقة, ما لهاش علاقة بجواز المسحى وعدم احنا نتكلم الآن يجوز ولا لا يجوز يجوز بعد كده هو بقى ما شاهد من الرحة دية الناس لا, لا لا يجوز إذاء الناس لا ما لهاش علاقة بجواز المسحى وعدم